121. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذروا واذرة وزر أخرى ثم ما إلى ربكم موجعكم فينذبكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضل